عندما يسافر جعفر بالقلوب أصدر النجاشي أمره بإحضار المهاجرين ليستمع إلى مرافعتهم فتبادل القساوسة نظرات مرتبكة ونظر ابن العاص إلى صاحبه فأصيب بإحباط ثم التفت النجاشي للقساوسة وأمرهم بنشر مطوياتهم وكتبهم المقدسة فقد يحتاجها أما رسوله فوصل إلى مقر المهاجرين الذين اجتمعوا على الفور وتشاوروا فقال بعضهم وماذا نقول؟ قالوا نقول والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن كلمات واثقة فهم لن يلاقوا أشد مما لاقوه في ديارهم ولئن كانت الغربة لن تمنحهم حرية فما قيمة العيش فيها رشح ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب ليكون متحدثا ثم نهضوا وانطلقوا خلف رسول النجاشي ولما وصلوا استأذن لهم فدخلوا وحيوه ولما مثلوا بين يديه تأمل حالهم وثيابهم فرق لهم وسألهم ما هذا الدين الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية تكلم جعفر فسافر بالمشاعر والعقول وقال أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفائه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الرحم ونحسن الجوار ولا نعبد غيره لم يستطع ابن العاص وصاحبه الرد أو التكذيب وأدرك فشل رحلتهما أما النجاشي فاشتاق قلبه للمزيد وقال فهل معك شيء مما جاء به فانتقى جعفر ما يصدع هذا القلب الطيب حيث قرأ صدرا من سورة مريم حتى مر على قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ثم توقف جعفر لكن رحلة النجاشي لم تتوقف أخذته كلمات الله بعيدا حيث نبي الله عيسى بن مريم حين اتهموا أمه وطاردوه وعانى عليه السلام هو وأصحابه المرارة من قومهم فتداعت مشاعر النجاشي وسالت دموعه شوقا إلى أحبته